ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعضه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مات الله إن الله عزيز حكيم